بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَن نَّبَإِ الْغَيْبِ ۖ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ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 يومَ فَخُ في الصُور فَتَأتونَ أفواجَ وَفُطِحَِ السَّم أفَكَانَت أأَبواب وَصَة الجِبالَ فَكَانَت سربَ إِ جَهَن م كََت مِ الرصَادَ للطغينَ مأَب لا بِثينَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُسِهِمْ فَطَائِرَةٌ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُ بآياتِنا كِذابَ وَكَُّ شَء أَحصَيناَا وَكَُّ شَيْء أَحصَنهُ كِتاباب فَذُوقُ فَنَّ زيدَكُمْ إِللاا عَذَبَا إِ لِمُتَّقِينَ مَ فَزَ وكواعب أترابا وكأسا دهاطا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملايكه صفا لا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَطَالَ صَوَابَا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فمن وشاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا مدت يدا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وََّا زِعََاتِ رَربَ وََّ شِقاتِ نَشْط وَسَّابِبحاتِ سَببحَا فَالسَّابِقاتٍ سَبق فَالْمُدَّاتِ أأَمْرا يَوْمَ تَْرجُ فُ الراجِفَ تَتْبعْهَا الرادِفَ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ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 فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟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 تنقبرا يوم يتذكر الانسان ما سى يوم يتذكر الانسان ما سى فاذا جاءت القنته الكبرى يوم يتذكر الانسان سَنُعَذِّبُهُمْ وَبُرْزَةُ الْجَحِيمِ وَبُرْزَةُ الْجَحِيمِ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ فَأَمَّا مَنْ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فان الجحيم هي المأوى وانما من خاف مقام ربه وانما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما إلا عشيا كان لهم يوم يروها لم يلبثوا إلا عشيا إلا عشية أو ضحاها